حي الله غلا الاسامي حي هب الله يا من ورثت الفخر والمجد في والمجد في دمك الشرف وي ويضمك زبارك الله يا سلام الله, الله يا قررت عيون ابوك ونبضي قلبهم قررت بيك الأرض ونبضي جمال الله من فرحة الوقت فيك شوي ويضم واجملك يا si mir جدك مقامة يا عجز الغيم يوص الله يا مر ذكرة هينجي همك تمشي على خطوته وتعيش في ظلا جدك مقامة يا عجز الغيم يوص الله تركي لي يا مر ذكرة هينجي امشي على خطوته وتعيش في ظلّة يا عبد العزيز تخيرني عمي يوم اجدى جايته طلّة العين قبل ليل ايادي ودهت للمك مثل المطر جيت للدنيا يا عبد الله وبكرة تزين السوال فلان طقف امك الله يا الله ايه العيني قبل ليلة يادي واتهت للمك ايه اللي طرجت للدنيا يا عبد الله وبكرة تزين السوال ايه العيني قبل ليلة يادي واتهت يا هلا وياسيمي أعظم ملك ما أجمل السر